إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبون طبقا عن طبق فبالهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون تبشرهم بعذاب نذين إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات له أجر غير ممنون